قال صلاح الدين الصفدي رحمه الله تعالى الجد في الجد والحرمان في الكسل فانصبت صبرا قريب غاية الأمل واصبر على كل ما يأتي الزمان به صدر الحسام بكف الدارع البطل وإن بليت بشخص لا خلاق له. فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي ولا يغر كمن يبدي بشاشته إليك خدع فإن السم في العسل وإن أردت نجاحا أو بلوغمنا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعلي إن الفتى من بماضي الحزم متصف وما تعود نقص القول والعمل ولا يضيع ساعات الزمان فلن يعود ما فات من أيامه الأولي ولا يعد عيوبا في الوراء بدلا بل يعتني بالذي فيه من الخلل ولا يظن بهم سوءا ولا حسنا بل التجارب تهديه على مهل ولا يصد عن التقوى بصيرته فإنها للمعالي أوضح السبل فمن تكن حلل التقوى ملابسه لم يخش في دهره يوما من العطلي من لم يصن عرضه مما يدنسه عار وإن كان مغمورا من الحللي من لم تفده صروف الدهر تجربة فيما يحاول فليرعى مع الهملي من جاد ساد وأحيى العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصلي من لم يصن نفسه ساءت خليقته بكل طبع لئيم من غير منتقلي فخذ ما قال خذير قد حوا حكما إذ صغتها بعد طول الخبر في عملي